أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك كألا يكونوا مؤمنين إن شحن نزل عليه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 قوم فرعون ألا يستقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيط صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا تَذْهَبُ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَعِينُونَ فَأْتِيَ عِيرَ فِرْعَوْنَ تَقُولَ إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتْكَ الَّتِي فَعَلَتْ سَوَاءٌ مِنْ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَذَرْتُ مِن كُلٍّ مَّا خِتُّكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَن عَبَّدَ الْجِبَالَ إِسْرَائِيلَ قَالَ ادْعُوا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئت فبشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ولزع يده فإذا هي بيضان قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجهم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعت المداء حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لمن قات يوم معلوم وقيل للناس الآنهم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لا جرا إن كنا نحن الغالبين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 كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقفطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا لا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأغسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وَكُنُوا زِوَاعَ مَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَا هَذَا إِسْرَائِيلَ فَأَتَبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَضُونَ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 أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أفكارهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واثلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ <تصفيق> الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعلني كان صدق في الآخرين واجعلني من ورزة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون